يا رمز العز يا شبيبنا يا شمس الفتى يا أصيلنا يا رمز العز يا شبيبنا يا شمس الفتى يا أصيلنا Kyllä, se on. Se on. Se on. Se on. Se on. Se on. Se on. Se اهتفوا صوتك بالعالي شابيب وعللها من تلوالي شابيب اهتفوا صوتك بالعالي شابيب وعللها من تلوالي شابيب شابيبتنا بكل مكان هز الأرض بهز كياه شادي بكل مكان هز الأرض هز كيان يا العز يا شديدتنا يا شمس يا بكل مكان هز الأرض هز كيان بكل مكان هز It's the girl. Shabiibet, kuvaus ja kiinnostus. Shabiibet, me olemme kuvaus ja kiinnostus. Shabiibet, shabiibet me olemme kuvaus ja kiinnostus. Shabiibet, kuvaus ja Shabby bicken the bully mechanic, it's still Ya the <tikana> eyes, yeah. Shabbi Basin, yeah, shame still <tikana> back, your symbol, Shabbi his jadi bet nab kulli makani hizz احمد صدرات العاريب شابيبه اضراب هالوطن الغالي شابيبه احمد صدرات العاريب شابيبه اضراب هالوطن الغالي شابيبه شابيبتنا في كل مكان تهز الأرض تهز كياه شادي بتنا بكل مكان هز الأرض هز كيان يا رب العز يا شديدتنا يا شمس التح يا عصيرتنا شادي بكل مكان هز الأرض هز شادي بكل مكان هز his dick يا ابن الشبيبه كفي هالوطن بلالي اسمك حروفك سراز الزمانا الى عالي يا ابن الشبيبه كفي هالوطن بلالي اسمك ilali سراز الزمانا